بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وصل مبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين إن شاء الله قبل من آيده تبان إيكو إلى آيده لباتني إي أفر سورة الفاتح ترجوها روحها إننا نغرسنا كوان خدري النبي الشريف له شاهد حال أدم خاتي تحي ومبشر بالشاريات وندين الدقنين بحياتها محا النبي الله ذي اللي تؤمن إن أثر ما بِاللَّهِ عَلَيْهِ يَا وَرَسُولِي رَسُولَكَ وَتُعَذِّرُهُ رَسُولُكَ أَدْوَيْنَيْسَان وَتُوقِيرُهُ أَدْحُرْمَيْسَان وَتُسَبِّحُهُ اللَّهُ تُسَبِّحَتَان بُكْرَةً أَرُوتِي وَأَصِيلًا غَلَبْتِي إِنَّ الَّذِينَ كُوا يُبَايِعُونَكَ كُلُّ بَلَمَا وَكُلُّ بَلَنْ غَلَيَ إِنَّمَا يعني بلنتو قال لك لا فمن قفكي بوريه بلنتي فإنما ما ينكث و هو على نفسي على ضر نفسي نفسي سربكده ومن افاق قفكي بما عهد و هو عليه ما الله الله كله بلمه فسيتيه الله وسين اجرا اجرا عظيما سيقول وحي كغو ديه لك هذا المخلفون كيل لا تغي او لقيتكي ماشي أو من العرب فيرميها شغالتنا وحنا شغلتنا وعمالنا حوله ونكسوا بحيونا ووهلنا حاسيا يا خيريا فستغفر لنا نغفران ضلب يقولون وحي لأيهين وعرابك وحي كي لأيهين وما شيء ليس أنكسوا في قلوبهم قلوا حاتنا فمنحة كيفية يملكوا إذينها ننكر لكم إذكا من الله هذا أنه يسامحة الله يجب أن يكونوا إن أرادتكم هذه الأشياء وإذن لدنا ضررا وهو أراد بكم إذن نفعا. بل إكان الله عن النفع بلء كان الله ألا بما تعملونا وحاد عمل فلايسان خبيراً كي أغوي قولاداً مايشان هاداي وماركو نبغو مكاوسو كاعي باديها مدينة دادك ديغاناوي أعنابتي خياء أسلامي خياجو هينئي خياء غدافان يقوها سياها وانتو نبغو صوب حجلو إنا كينا يديدين ماركو حجيهن ماركو حجيهن ماركو نبغو xaas kiya daxayirki baa nuxso bixi weynay marka ee noq qufra dal marka waxa laydi qalbiga waxay ku ya idin ka celin oo wax idin ka ama khayr idin la doono mid ka sabahay yaa kara alla soo bixiyad ka loo soo kaayirad leen ma ka ma kaligu siisocday gaala lagu siisocdo wax yeeli alla garanaynin sayqulu waxay kugu dhahi la ka adiga al mukhallafuna kii laga tage waa ism maf'ul kii laga tage oo milad arabir riimiya أقول رائع لهين فاسقف لنا أن نغفر أن يقولون وحي ليهن بآل سنة ما شيء ليس أنكسروا في قلوبهم قلبيا القاضي قلوا حاتقت إلى بالين فمن أحد كبايملك لكم الدين هننكره فمن أحد كبايملك لكم الدين من الله الله حقيقة شيء مفروض هو يرى إن أراد بكم ضرر ربها دون لا دونه ياذي كيعين أو أراد بكم نفع خير هدوء لا دونه سيئ ياذي بل سذعت شيء ما كان الله الله وحده هذي بما تعملون أحد عمل فاليسان خبير كيحو ببالا وحنا شيئا نسان الذي يحبانا مشغوليه إلهي وقعي بل ظننتهم وحادوا ملايسان الله ينقلب الرسول ورسولك إنو نسون نقنينين إيوال المؤمنون ومؤمنون تو إلهي مخير كودكو سون نقنين أبدا ولقود ذلك وحال القرحية إنو رسولكو سون نقنينين في قلوبهم قلبهم قلبهم ناس دعا حقيق ستان وظننتهم وحادوا ملايسان دعا وكنتم محالهات قوم القنبور والاكسبي الله وحده يحيي وحيدن يمشي رأي جيره وحادي سلاهيد نبي يا مؤمنين توا لاصو بابن ديب دمريركودي او سو نوقن مايا بل ذنن تمحات امه ليسين وحيدن مشغولي ما جيره الله ينقل برسول الرسول ك انو سو نوقن يوال مؤمنون مؤمنون الى ذات انا انو ك سو نوقن ابدا ويلغود او لاصو بابن دو سا سا دو ذلك ملها Fi qulubuku rabii na alukur fiya yaw wa'da min tain, wadnatu muhadma li shanadnatsawu, malahum badma li shanuina nabgi sahabatu shanuqunainin, o kuntu muhaddatayna qawma qawm buranu halaksemay, o malmu min qafka arba'in bil lahi ali wa rasoolihi, rasoolki arba'inin, fa inna nabgi atna wa hanudiyarinay, lil kafirine kala da, sa'iran nar khalubau diyarin, mar ka wahidin fa inna atna lakum bi kardi qatayarbi an. لو حلا صوت داهرين يا قال لي ماذا ؟ ده لصوت داهرين. بس هم هاد ضمير بيهاي. عتذنا لكم سائعيه. بركل الكافرين وحلو ليهاي. قال لي ماذا ؟ لوا على ميني ؟ قالوا حلي قفكان ألي رسولك الروميين. ناربا أوديار الساعيره. أو ديار البسون يلا. ومن لم يؤمن قفكار روميني بالله يلا. يا ورسولي رسولتي. فإن أنا وعتذنا وحلو أوديارنا للكافرين الجاله ولله الله نوحوسونا ملك سمواته وسمد لها شهدي وتصرفاته والارض يغفر له في من يشاء وقفو دون عذاب من يشاء وقفو دون الله الله وحده احد اهانا دون غفورك ذاف الرحيم الحارثه marka idinku dagaalkii ka hadheen alihi tasarrufka lahayb annabigii uu gargaaray idinku baa dibaatadu idinku الله سبحانه وتعالى عيدنا مقص بيسه عيد الدونة وقنا في عيد الدونة وعذاب. بلك إذا كانوا هذاد كاد أن منافقين غوتين تعذاب دي إذا ذيارة دي ولله الله حاوسونا من السماوات سموات. سما ذلها شادي التصرف كذا يوال أرض أرض. يغفر الله وقنا في المين شاوقف قد دونة ويعذب من المين شاوقف قد دونة حق ويتال. وكان الله الله حاضي غفورا كيدا فرحيما من عارض. سيقولوا حده الدونة المخلفون كل لجته يودب إذن دلقتهم مركّع ذو كعدان إلى مغاني مغنّيموجين لتأخذوها إنها ساق ذاتان ذرُونا ندايَن نتبعكم أن يدرعنه مركّع لوح له يريدون وحي أن أي يبدلوا إني كلام الله ألا كلام كيسو ألا وحكم خاصي عليه خيبر مركّع لوقعيه قلدي حديثي كل عليه حكم كألا حكمه بدوني إني بل وحات كتير أن تتابعونه هرتا الراعي كذلك سيدا قال الله عليه وسلم قبل هرساس ويدوه إذاً تريحوا ضيبية أهاني إنه ميشا فسيقولون وحيده مركا وحوية الله سيدا مردهنا بل تحسيننا أننا نحسي سنو قول الله دين بل كانوا وحاية أهاني بأهاني الله يفقهونك وأن لا قل الله يرموه ميشا وحالي لأهاني مركا غنيمة الله أبال الله قادم مركا يصور نقضين يا خيبر اللي قدوه نور بقوله كيلومتر بي وشرتا مدينة وشرتا yahoodba dagan yahoodu taariikhda iyo kitaabka ay hayaan baa wuxuu u sheegay in Madiina Nabiga ku soo hijroon doona markaasa ilaashaam iyo ilaa Madiina yahay inta isbedd degay say nabiga u sugaan markuu yimidna way beeniyeen markii marka Khaybar lagu sii socday Khaybar markii lagu sii socday bay dhayn aanu idin raacno saan qaniimada wuxuu galee markaasa waxa la yiri ee waxa la yiri يريدون doona wahi doonayaan marka in kalaamka alla badalaano ahaa in qaniimada u horreysa ay ree Xudeeybiya uun leeyhiin markaana raac maysan baalay markaas ay yiraahdeen waad naxaysaysaanay alla sidaa ma hukumin baynaad wa marka wa qaniimada midan إذن دلقت ثمّر كارو كعدان إلى مغاني مغنموجين لتأخذوها إنها صار قادتان درونا ندعي نتبعكم أن إذن راعني يروي دون وحي ربنا مركي ساليين أن يبدلوا إني كلام الله ألا كلام كي يبدلانه كلام كي أقول حكمه أجلي خير الغنيمة ذا أهريسها قل لي حديثي يقال الله عليهم من قبل هرى الله ساوينا انا شيخ ديبيه وخان هين اين غنيمتها قادنن هورا يو الله حكمه سبحانه وتعالى marka qoladi waxa laga siiyay ee khaybar qoladi ashariinta in abuu musa ashari uu la socday ya waxan dagaalka ku jirin ya la siiyay fa sayquluna marka waxay dihi bal alla ma dihin sidaas taxsununa waad xasseysanu waad noqul aladeen bal kaanu قلوها اتكتنا للمخالفين كوي لغتاقي ومن العنابك الميجئة ستدعونا وحالي دين كوي ياري الى قومي قومي بأسين دبوا صاحيب يجيسين بأسي قاسو شديد تقاتلونهم الله دقاء الله ميسان أو يسلمون آماء السلام وشديبي والله مضام ميدون فانتو دعوه هادات عددان يوتكم الله الله ألا وحيدن أجران أجر حسنا نوانا وانتتولو هادات جيسة تاة قود حق كما توليكم صاد وجهتم من قبل مركي وريت نوغه ديل يعذبكم الا ويدين عذابي عذابا عذاب اليما نقر قود دي ترى انو اذا فاعن اي لين نتاع ميسان با لو يدي قوم خوق بدن او ودا جيسيال اللي يديكو يدي واما دغ اما لالا دغالمي اما اسديبي حداد اد ديعدان قود سدا يشان واه وي اجر با داليسان حداد جيت ستان تعذاب دي ديار وركم qolada hadda loogu yeeray uli baasin shadiidina culimadu waxay yiraahdeen waa gaaloyinkii dambe ee la dagaalamay ma ka oo kale iyo meelo kale oo loo duulay waa gaaloyinka xoog badan wali waxay waa faris qolada intee farise qoliyadu waa reer marka isku soo wada gaala ah oo loogu قيل لجت تجيء دبلع، والدجال كده دبلع من الأعراب في الميجا، ستدعون وحال يدون كياني إلى قوم قوم يلبس نلب أصاحبة حوج شديد ندرن، تقاتلونهم والله دجال الله أو يسلمون أموي سنيبو أو المسلمية، لا بد أن مدون بينهم، فأنتو دعوه هداه الدعاء عن أمريكا، يتوكم الله أله الإنسان أجل الأجل حسنا وناحسن، وأنت توله هدا جيتان، كما توليتم مساجد من قبل هرت. يعدّي بكم ويدن عذاب عذاب عذاب عداب أليما وكله علبة بكر صديقي يا عمر يا عبد اللب كيقول رئي يا عبد اللب يا الندو ليه ما كأني اللب خليفيهن باي خصوصا ليس أبو بكر وحوكب باقي خير فارسي اللي جدولا الله قبضه عمر بنو خدا ليس على الأعمى كأن ده لا دش حرج وحد دون الدولمات الراعي، ولا على الأرجد حرج وحد به مسار، ولا على المريض كتشكرنا حرج وحد به مسار، ومن يدع قفك الله قف أدعاه ورسوله ورسولك سأدعه عز وجل بهالهذا يدخله الله وجا الجنة الجنة تجري هذا، ألان من تحت وقصورها، داره هذا هوس يجده ومن يتولّقفك جيت سدوا حقك جيت سنا يعذبه قل وعذابي عذابا عذاب قلي منا كلّ مركل يجي لقفك من ككاهد واهلنا يدتكي باصاس كاه يدتكي نافذها يا النبي قوي ما نيح يا رسول الله انه سنا يلا ملك هسا كان منو كل لازم هو تشوقته منو كو سود رية يوم لقبيك dheelliga booqsan karaa sidoo daday nabad ku yihiin ruuxa jirada jiradu inuu ka bogsado ay soo ragalo waa cidurdar gacan waqti dhamaanku dhamaaway marka dadkii marka yidhaahaan rasuulullaah saanyela waa kanoo nafaanahay yaa leedinka dibidilma hayste dadku mar muuminiintiin jannada galaysan baa in kare wala alaacad jikarloo tiina dib لما ده لقى مبكسون كار ولا على المريض ده كتشخرنا، هذي جندباث هم صارها، لكن بيرك بكسون ده دجال كورك جلي، ومن يدعى الله الله قفقي عداعة ورسوله ورسولك يس عداعة ناصبه ها هذا، دجال بيون تجني يدخله قال وحوق <تصفيق> الجنة جنون تجري من تحت أشيادها وقصورها جده هذا هو صدق ألا هرواديا، ومن يتولقفك جيت سدوق حق ديدة يعذبه قال العذابي. أذابا عذاب قليما نقول لغت رضي الله الله وكره لنقض على المؤمنين المؤمنين تي الوقت يبا يعونك أيقلم وبا تحت جدي قرع هذه فعلم قال ما في قلوبهم قلبيا الكذوحة كتيره حقه إيمانه أقا فانزل وحوكدة جي عليه متشادة السكينة حصل بوكدة جي يو سج سينمال البالنت أوجلهم واصابهم وحوكوا أبى المريء فتح فرشاً قريباً أودو يمقانم غنيموج كثيرة تنبذا يأخذونها إيقادنايان وكان الله الله وحده هذي عزيز كي قال بحكيماً فرساً مركميش حديبية للتجي إجالدو وحيالي أول راهن عثمان بن عفان بارض دلي إبليس بروحه في عثمان ولد دلي مركا مركوفا في بنابق جد بفدي هل يسوي ما hal Nina iyo inti kale way iswada tamin kun iyo 400 baa ahay halkii baa lagu ballan galay inaad diimadno yaa marka dadkiinoo caasaha allah ba qalbigooda ogaa oo xaq ku jirii iimaanka marka xasil iyo calal ba alasiye fadh qariiba lagu mariyo markay noqdeen ba meeshii khaybar ba la furay gani mooyinka kalena waanti qoladii xeexunayniyo waxa lagu xilafanay reer daafig iyo waxa la firdanayo dhanway waxa Ilaahay ku abaal mariy markay oo nabiga la balan galeen inay dagaalamayaan wax dibiyar oo sidibiyar ku soo gala oo guushii ugu bayri badan oo يساقع أتباعه هذا كعبد ذواف بود أنا أقول ما يشلابن فلنا بود لو يسق عتب بلنت أوقات لقسى الله الله وكرر هذا النقل عن المؤمنين المؤمنين إذ وقت يبايعونك أي كل مبايعات تعترش جريت جيتك هوسيس فعليه قال وحوق هذين ما في قلوبهم قلبيال كل واحد كوشروا إيمانا فنزل سكينة تحصلي على الأذيق بكدش عليهم جشارة وثابهم فضح فرش قريب ندوه مركيما خيبر لقب اللام يقصده لماذا لغتها رضي الله عن المؤمنين إذا يبايعونك شعادك ورمرك صحابة عائية بالمثل وحيكسه دين دينته وحاله وقليان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن علي ولي الله وأشهد أن أبو بكر وعمر في النار وأشهد أن حفصة وعائشة في النار بكسه وقليان إلهينا وحليها لغتها رضي الله عن المؤمنين umari ya abubakar ba way ku jiree ya ku allah subhanahu wa ta'ala sakin ku soo dajay wa saabo fadhlan qadiiba wa maqaaniimo qaniimooyin buusiyeey qaseeratan oo badan ya xudunaha ay soo qaadanayaan wakan allah allahu hu ahad azizun qaliibun hakiiman wa falsan wa'adakum allah allahu hu idiin balan qaaday maqaaniimo qaniimooyin kaseeratan badan taa xudunaha ay soo qaadanaysaan فعجل لكم ويدو سود الدجي هذه تخيب رؤي دو سود الدجي وكفى إذن كعبت هاي أيديا عنكم دتك حقين محسد الله يالي غنيمة واضغالة ولتكون هنا أهاتو غنيمةني آية آية للمؤمنين المؤمنينها أو الله مؤمنينه أجر جاري أجر تان ويهديكم وقل إذن كهانوني سرادة جد مصقمة وطاسان وخرام مثلنا ويتيرثا غنيمة أخرى غنيمة كلا lam tagdulu aleha idan awdu lahayn wamarkii dimma ka inta lugu duuleey la qabsaday allah alla u yidin baylaha tirbaha yadu idin koobay allah alla wahu alla kulli shay shay ilanka kulli qadiinanki kana ilahay qaniimo yu ota khaybar yu idin yabahai. khaybar sida uga soo noqontayenba gacantaad Dadki dhigseen dadkii idin ku soo qoladii quraaysha ayde culka ahayd islaaxbay qaatay salaaxii annabiga galiy qaatay waqacmoode wa la qabtay waxa kale oo la qabtay 18 tan ama 17 tan yaaburta tamciin xagalka fuule waxay rabeen inay nabiga gaadaan oo dilan bay rabeen wa laaga warhay waaba la qabtay gabi dadkan wa Quraashi si ahayd oo islaaxi qaadatay iyo kuwa soo duulay nabiga gaadi oo inta la la siiday wa'adkumullaahu allaahu wuxuu udeen ballan badan waanti dee dagaalada lagu taas oo taa xuduunaha ad fa ajala lakum soo dadajiya hadi ta Khaybara wakfow qabtay dadka aan waxaa weeyey ilaahi wuu idin sii weli taakuuna waxa ku cadfantaa taa qaaduna adqaadana isaan iyo weli taakuuna qaniimadani inay tahay aayatan aayad lilmu'mineena mu'minintu ay gartaan in ayagu مستقيم ku taagan yihiin أد hadii لم تقدروا idin haa noonee sirada jeed mustaqiman oo toosan waxa waxaa mid kale aad uu idin siiye lam taqdiru aaydan karteen calaaha وكان الله وعله محوه هذي على كل شيء شيل الكون قدير كي كره محوه كري إلهي قوشيبو دفاعي وجعل ديه أتكبقي سين بهالشيء زين لقى شيء وحلا وحي حماني زين لدمعين والجو ولو قاتلكم الذين كفروا ولو قاتلكم هذي زين لدن قالن الذين كون كفروا قالوا لا والله وجيت الهين أتبار الدبدي ثم لا يجدون ما أناي هين ولي ولا نسير وحوه جرجال سنة الله والله ودديسي الله تفي سندي قد خلد من قبل تكتي إن اي غوشا غادا او عيدولا كا ادكانن او الا اوغرغار وا الله تقتاي ولا تجيد هلي ميس تبديلا بدل ثالث الله الى سنه الله بدل رسوشي سساسي اوغرغاري هذا معنيهد حوي هذا صلح قادته دين شي كوا قدرو هدا اذا لا دغالم لا هين وي عراري لا هين ان أمبيادو جابت شو كان عجوجش الهلان، والسنة الله أهريج السماء سنة الوحدة اللي يعني مثله، واليوم من إنتو ولو قتالكم هدي إذن لا تجعلمان الذين كويك فروق علمي، وهذا الشيء كقاتيدين، لو ولا وجيدين لها أن الدبر ضبط يجيدين لها ثم لا يجدون مهلان، واليه وحوق رجال ولا نصير وحوق كلمية، بدنا ما ينهالن. <سؤال> سنة الله في سنة واسطة ومسار، سنة الله. الله الطريقه قديسي سي وي وداد كورا كولا الله تي سنن دي قد خلتك من قبل هر او ان رسل شو وليود بو غوشا جوج جيرينا ولان تجيد هلي ميسن لسنه الله الله الطريقه دي ستبديل واحد بدل هذا داون بيان وهو الله الذي الله ويكف قبتي ايديهم قعمهود عنكم ايدين كا قبتي وايديكوم قعمين رغبته عنهم حقك ببدن مكه مكه غديهد من بعد انا تركم انتو ايدين كا غوليسيه عليهن تسودو انتو Vapuoletin, entä jos syödyt, niin sydämen, että tuota baijan, soton baijan, niin ei ole, ei ole, ei ole, ei ole. Ja markkinoilla, että bursatan, ja jos on sofusan, niin ei ole, ei ole, ei ole, ei ole, ei ole, ei ole, ei ole, ei ole, ei ole, ei ole, ei ole, ei ole, ei ole, mu'miniin ta'na gacmahaadi waa la qabtayow waa la fasaxay nabi guu fasaxayow wax dibbiy maashi kama dhacay oo waa alle allahi wuu kaffaa kheebay oo manciyay ayidihum iyaga gacmahaad aan kum idinkii idin kama manciyay oo waxba idin ma yeelin wa ayidiyakum gacmihiinna man manciyay aanu wax go'o kama manciyay bbadan makata waxa way wa meeshan de tanciim meeshaas haram xaram kamid mahayn laakiin magaalada haddii magaaladu way daaftay xaramka kamid ببطن مكة تمكك جوده هذا من بعد أنا الفرقم انتو إذا كون جولي قال عليهم تشرد درعنت كل كتير وكان الله الله وحده هذا سبحانه بما تعملون واحد عمل فليسان بصيرا كي أركبو هذا واحد كسر عمل فليسان وقلبي جن كتشلا أو حبناه كسميني سان أو سمينيان الله بارك سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى